يَوْمَ يَرونَ الْمَلائكَةَ ل بُشْرَ يَوْمَئِذِ للِمُجرِمينَ وَيقولُ نَحِجَرَ مَحجُورار وَقَدِمن إلَى مَا عَعملِلُ مِن عمل فَجَعلنَهُهَب أَم سُور أَصْحَابُ الجََّةِ يَوْمَئِذِم خيْرَُّا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 وَيَوْمَ يَعبُّ الظَّالِم عَ يَدَيْهِ يَقولُ يَا لَتَنِ التَّخَدْتُ مع الرَّسُولِ سَبِيلَ يَا وَلََ لَتَنِي لَْ أاتَّقِذْفُ ل نَ خَليلَ لََد أأَضنِي عَن الذِككررِ بعدَ إِذ جأَنِي وَوكَانَ الشَّيطونُ للِإِنسَانِ خذولا